اقول ضاع اليهود في صحراء سيناء أربعين عاما ويبدو انهم ضائعون حتى اليوم شمال سيناء اي في فلسطين يضيعون لالف عام لم يعش اليهود عصورهم الذهبيه ابدا الا في كنف الدوله العربيه الاسلاميه وفي كل مره فقد العرب الحكم كان اليهود يطردون من منازلهم ويضربون حتى الثماله اخذهم نبوخذ نصر عبيدا الى بغداد الصليبيون جعلوهم خدما تحت أحذيتهم وطردهم البيزنطيون إلى المنافي ولعنوهم في كل كتاب وظلوا يبكون حتى نزلت الدم من عيونهم حتى جاء صلاح الدين الايوبي فأنصفهم وأمنهم في بيوتهم وكنسهم وفي أوروبا أحركوهم في الأفران وفي أمريكا كانوا عبرة لمن اعتبر ولا يجرؤون على البوح باسم ديانتهم في روسيا كانوا مضرب الأمثال السيئة وأسوأ الأشرار في كتب جوجول وأشعار الاسلاف وحين وضعتهم أوروبا في سجون الجيتو قبل 150 عاما هربوا إلى فلسطين فسمح لهم أبناء فلسطين ببناء الكيبوتسات والكبانيات وعاشوا تحت حماية السلطان عبد الحميد وتحت حماية الحج امين الحسيني ثم هربوا كلاجئين في السفن من أوروبا إلى ميناء يافا جاءوا كالجراد، فأطعمناهم البرتقال وأسقيناهم الماء الزلال حتى عقروا اليد التي امتدت إليهم ونفذوا مذابح ضد المضيف جاءوا ضيف سيف جاءوا جوعا وعراه ومرضى بالجرب والخوف والتفئيد والحصبة والملاريا فعالجناهم وأويناهم وخبأناهم مع أولادنا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها أفلا يخاف عقبها ونصيت ساعة أنه طين حقير فصالتيها وعربده. الآن يريدون هدم المسجد الأقصى لإقامة هيكل مزعوم فجهزوا تسع بقرات لونها أحمر وأربعة عجول وحاخام ورمبام وذهب مسروق وعنزة جرباء وقالوا نبحث عن حمار المسيح حولوا اسطبل خيولنا إلى حائط لدموعهم جيل آخر ضائع من اليهود يبحثون عن هوية يبحثون عن منقذ ويبحثون في بيوتنا وتحت أرجلنا عن أثار شمعدان محطم حرقوا الزيتون في قصرة والطفل في دومة والأيقون في بيت جاله، ولم يحصلوا على الأمن أو الامان ولم يجدوا ولن يجدوا هذا الأمن إلا في حماد دولة العربية حاولوا وسيحاولون أن يصنعوا دولة لليهود ويخبئون أنفسهم خلف الجدار ولكن وما نيل الخلود بمستطاع